يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله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 وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كَثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذون الذهب والفضة ولا يوافقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب أليم.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 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِدَّةَ اللَّهِ إِثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِيمُ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَأَنْبَارَهُمْ